بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق تعبد الله.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 كُم بَيْنَهُمْ تِماهمُ فيه يَفْتَلِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّاب لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَفَطَا مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هو الله الْوَاحِدُ القهار خلق السماوات وَالْأَرْضَ بالحق يكور الليل على المهار ويكور النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأدن مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من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 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا كفرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تذروا آبرة وذر ثم إلى ربكم مرجعكم فيلبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويوجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما هوفى الصابرون أجرا بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني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 ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ونابو إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمه العذاب فأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلق الله المعاد ألم تر أن الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه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 ولقد ضابنا للناس في هذا القرآن من كل مثل, من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضاب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما, لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم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 والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم ويجزيهم أجرهم بِأَحْسَنِ الذي كانوا يعملون أَلَيْسَ الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يَهْدِ الله فما له من مضيق أليس الله بعزيز في انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة ملون ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها والتي لم تمت في فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أدل مسمى إِنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعطلون قل لله الشفاعة له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات وَالْأَرْضِ عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه به ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدع لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدع لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا قولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قَدْ قَالَ هَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَذَا لَا مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْدِزِينَ أولم يعلموا أن الله يدسط الرزق لمن يشاء ويقدد إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله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 من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فالرب في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره لو ان لي كروه من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله ودعوهم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين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 والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والارض جميعا والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ولفق في الصور تصيق من في السماوات ومن في الارض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 وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت بوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألن يأتكم رسل أَلَمْ يَأْتِكُمْ رسل منكم يثنون عليكم آيات ربكم يثنون عليكم آيات ربكم ويحضرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إِلَ دُخُلُوا أَبْغَابَ جَهَنَّمَ خالدين فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَتْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأضنة بؤو من الجنة حيث نشاء فنعم أدوا العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق.